وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصايا متفرقه كتاب وصايا للكاتب محمد الرطيان اخترت لكم الآتي المطر في بلادنا يعني يوما رائعا ووعدا بربيع قادم والمطر في بلاد أخرى يعني يوما طقسه سيء نحن نغني للمطر وهم يغنون للشمس ما تراه جميلا قد يراه غيرك قبيحا وما تراه جيدا حسب البيئة التي أتيت منها ربما يراه غيرك سيئا عود نفسك على الاختلاف وتعلم كيف تتقبله كن منظما وأحسن إدارة وقتك كما يجب لا تجعل اليوم يمضي دون أن تفعل شيئا مفيدا دع الكسالى ينظرون إليك ويظنون أن يومك ستا وثلاثين ساعة احفظ شيئا من الشعر الفاخر فهو يهذب الروح واللغة واحفظ الطرفة المتقنه التي تشارك فيها وقت المرح واحفظ أقوال الحكماء كي لا تضيع في متاهات الحياة ذبح الأقمال الحكيم بأمر من سيده شاتا وأمره بأن يأتي بأطيب ما فيها وذبح الأخرى وأخرج أخبث ما فيها فذبح الأولى وأتى باللسان والقلب وذبح الثانية ورمى منها اللسان والقلب فقال له مولاه عجبا لك ما الذي تفعله فقال لقمان حكمته الأولى إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبثا ابتسم دائما فالابتسامة تطيل العمر وتفتح الأبواب المغلقة وتصنع لك القبول قبل أن تطرح أفكارك وتجعل ملامحك أطيب وأجمل قال السماء كئبة وتجهم. قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما عندما تكتشف أن الساعات التي تقضيها مع هاتفك الذكي أكثر من الوقت الذي تقضيه مع أهلك وأحبابك فهذا لا يعني أن برامج التواصل الاجتماعي رائعة بل يعني أن برنامج حياتك مروع عليك أن تؤمن بالحظ والرزق الذي يقسمه الله لك وقدره الذي قدره عليك فأحدهم ولخلل أصاب منبه الساعة الذي يوقظه لم يصح من النوم وفاتته الرحلة وآخر مر الشارع العام الجديد على منزله المتهالك فاشترته الدولة بعشرات الآلاف من الريالات وثالث ورابع وعاشر يجالد محروم على الأمر فاته وأحرزه بالحظ من لم يجالد وقال شاعر آخر سميت نجلك مسعودا وصادفه قريب الزمان فأمسى غير مسعودي نعم عليك أن تؤمن بالحظ ولكن عليك أن تؤمن بالجهد والعمل والمثابرة واستعمال العقل عشرة أضعاف إيمانك بالحظ فالكسالى وضعيفو الهمم سيجعلون الحظ الشماعة التي يعلقون عليها اخطاءهم وإخفاقهم في الحياة واعلم أن ذو العقل في معركة الأقدار مقتدر لكن ذا الجهل مغلوب ومغلول اعلم أن أكثر شخص حر في هذا العالم وذلك الذي ليس لديه شيء يخسره ولا فكرة يؤمن بها أو يشقى للدفاع عنها وحر لدرجة الفوضى والعبث احذر من هذه الحرية فهي أسوأ من العبودية الحرية هي روح الموقف الأخلاقي وبدون الحرية لا أخلاق ولا إتقان ولا إبداع ولا واجب قال الكاتب جورج أوريول الحرية هي حرية القول أن اثنين واثنين يساويان أربعة فإذا سلم بذلك سار كل شيء آخر في مساره السليم الذين ينشغلون كثيرا بالتفاخر بالماضي لن يجد الوقت لصناعة المستقبل كن من الذين يدفعهم مجد أجدادهم لصناعة مجدهم الشخصي وإذا كان العرب هم الذين نحتوا المقولة الشهيرة والصائبة التي تقول ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقولها أنا ذا. فإن الأمر هنا يكون بغير حاجة لمزيد من الشرح والتبيان إننا نستشعر في أعماقنا تلك المفارقة المهولة بين ماض مجيد نفخر به وحاضر نبحث في جوانبه عن أسباب الفخر فلا نكاد نجد إلا أقل القليل فمعظم إنجازات عصرنا المادية والفكرية من أعمال الآخرين وقد قال جبران خليل جبران من يشنقه صوت الماضي لا يستطيع مخاطبة المستقبل الباب الذي تأتيك منه الريح سده استريح مثل أحمق لا تصدق هذا مثل يدعوك للهروب من المشكلة بدلا من مجابهتها وإيجاد الحلول لها لا تجعل هذا المثل دستورا لك في الحياة فهناك من المشاكل الخير في تركها ومنها ما يجب علينا مواجهتها فاحذر من بعض الأمثال الشعبية فهي مثل الأطعمة الفاسدة إذا كنت تحب السرور في الحياه فأتني بصحتك وإذا كنت تحب السعادة في الحياة فأتني بخلقك وإذا كنت تحب الخلود في الحياة فأتني بعقلك وإذا كنت تحب ذلك كله فأتني بدينك مطالعة رسائل الواتساب مقاطع اليوتيوب وتصفح الانترنت ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وحفظ المعلومات العامة لا يمكنها أن تصنع مثقفا حقيقيا الثقافة والوعي والمعرفة تجدها في الكتب الكتب تجادلك وتحاور عقلك بينما البقية تتعامل معك كونك مستهلك وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي وتأكيد على وصل الخير امتدادا جيلا فجيلا لان الوصيه أمانة الموصي ونصيحته والعمل بها أمانة المستوصى وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المحمري